حياكم الله جميعا نبدأ الآن دعوني الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 الدرس الرابع من أحاديث من شرح أحاديث ثلاثيات الإمام البخاري وكنا قد توقفنا عند شرح الحديث الثالث واليوم بمن الله عز جل وكرمه في هذه الليلة المباركة سنبدأ في شرح الحديث الرابع وهو مره الإمام البخاري في ثلاثياته قال حدثنا المكي بن أبراهيم قال حدثنا يزيل بن أبي عبيد عن سلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب بالنسبة للسناد فهو من الثلاثيات وقد مر معنا سابقا تفصيل معنى الثلاثيات وأن مدار أغلب ثلاثيات الإمام البخاري إنما هي من روايات المكي بن إبراهيم عن جزيد عن سلمة رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة فلذلك يعني فقط سأذكر هذا السند لأننا ذكرنا تراجم هؤلاء العلماء الذين في هذا الإسناد ونشرع إن شاء الله عز وجل بشرح المتن فيما يفتح الله عز وجل علينا في هذه, هذه الأوقات المباركة قول سلمة رضي الله تعالى عنه كنا نصلي أي نحن معشر الصحابة الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون حديث في مقام المرفوع أي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال لعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يفعلون ذلك اجتهادا منهم فلذلك أسمد سلمة رضي الله تعالى عنه هذا الفعل للنبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم فقال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغربة إذا توارت بالحجاب معنى توارت إخواني وأخواتي الأكارم استترت وغابت ما هي التي استدارت وغابت هنا أهل العلم الصوت الآن لعله أفضل هكذا صوت أفضل نعم طيب بارك الله فيكم على هذا التنبيه أقول إذا توارت أي استترت وغابت والمرد هنا الشمس في لغة العرب أحيانا لا يصرحون بالاسم اتكالا على فهم السامع فمعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة المغرب فرض المغرب إذا توارت أي الشمس بالحجاب بالحجاب يعني أن تغيب الشمس وتستتر كما سأتي معكم كل ما هو مستور فهو محجوب فالضمير يعود إلى غير مذكوره الشمس ما الذي دلنا على ذلك هناك قرينة وهي قول سلم رضي الله تعالى عنه صلاة المغرب فعلمنا أن القرينة أن المرد التورك هي الشمس بقرينة ماذا قوله نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب و. هذا شبيه بقوله تعالى على أشهر أقوال المفسرين كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره في قصة سليمان عليه السلام في قوله تعالى إذ عور عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب قال أهل العلم الذي حذف هنا الشمس يعني أي حتى توارت الشمس بالحجاب يعني غابت وبمنا أنها استترت وكما قال العلماء إنما كما قال العلماء إنما ذكر ذلك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم هل الصوت يصلكم الآن طب الحمد لله معذرة على هذا الخلل معذرة ف... يعني لا أدري عندي أعد بعض الكلام فقوله قوله عز وجل إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب هنا لم تذكر الشمس وأقوال جمهور أهل المفسرين ومشروع من أقوالهم إنما المراد ب... ب... بقوله تعالى توارت بحجاب أي الشمس وقارنة ذلك قول الله عز إذ عرض عليه بالعشي والله تعالى أعلى وعلم على كل هذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على أنه كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب إذا توارك بالحجاب أي غاب قرص الشمس كما سأتي معكم بإذن الله عز جليا وإنما كما قلت لم يذكر ويصرح باسم الشمس كما قال الإيمان الخطابي لم يذكرها اعتمادا على أفهام السامعين وكل القرية في ذلك النص على أنها صلاة وأن في ذلك وقت المغرب والله تعالى أعلم روى الإمام مسلم رواية أصرح من ذلك وهي من طريق حاتم ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد بن أفض إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب يعني قال الإمام الحافظ فهذا يدل على أن مكي اختصر الحديث أو أن أقول أنا أو أن يزيد كان يروي هكذا وهكذا هناك طريق آخر عن يزيد ولكن ليس من طريق مكي وإنما من طريق حاتم بن إسماعيل صرح فيها بالشمس فقال إذا غربت الشمس وتورت بالحجاب وهذا يكثر في الأحاديث أنا بعض المحدثين يختصرون بعض الكلمات إشارة للفهم وهكذا كذلك يفعل الصحابة وهذا من باب تنوع الروايات لذلك جمهور أهل العلم على جواز رواية الحديث بالمعنى إن كان الراوي عالما لما يروي والله أعلم كذلك الرؤية بألفاظ شبيهة بهذا كان يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس حين يغيب حاجبها والله أعلم والله أعلم الآن إذن إذا غابت الشمس قرص الشمس حل ودخل وقت المغرب نقل الإجماع على ذلك بعض أهل العلم من هؤلاء الإمام ابن بطال قال في شرحه للبخاري أجمع العلماء على أن وقت المغرب غروب الشمس وكذلك قال الإمام النووي في شرحه لمسلم قال إن تعجيل المغرب عقيد غروب الشمس مجمع عليه ونقل عن الشيعة غير ذلك وستأتي الإشارة في ذلك قال وحكي عن الشيعة في شيء لا التفات إليه ولا أصل له وسأتي الإشارة إلى مذهب الشيعة في ذلك الرافضة قال الإمام الشوكاني وهو عن يعني أن إذا وقت ان وقت المغرب يدخل عند غروب الشمس قال وهو مجمع عليه ونقل إجماع كما قلت غير الأئمة الذين ذكرناهم غير الإمامنا وغيرهم فهو محل إجماع والله أعلم وفي الحديث دلالة على استحباب المبادرة بصلاة المغرب وكذلك تأخير هذه الصلاة إلى اشتباك النجوم وسأتي في ذلك إشارات في أحاديث وهذا أصل يدل على أن مجرد غيبوبة القرص سيأتي الآن بأخواني وأخواتي الأكالم مساء مهمة جدا يمنغي الحرص والتنبيه عليها فهذا الحديث يدل على أن مجرد غيبوبة القرص يدخل به وقت صلاة المغرب فماذا تحل الصلاة وكذلك يفتر الصائم وتحدث للأسف إشكالية في رمضان حول هذه المسألة وسأتي بإشارات قليلة وأقوال لأهل علم في ذلك إن شاء الله طيب هل إذا بقي شيء من الحمرة أو الفضاء إذا غابت القرص وبقي شيء من الحمرة أو الفضاء هل هذا يعني عدم دخول الوقت أصاب لا أن الوقت يدخل بمجرد غياب القرص كاملا أن وقت المغرب يدخل عند غروب الشمس ونقلت لكم الإجماعة على ذلك وأن المسارعة بالصلاة والفطر من الأمور المشروعة بل التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو الأمة إلى ذلك وسأسوق على ما بعض الأذلة على ذلك الإمام البخاري قوّب قال باب وقت المغرب وذكر هذا الحديث ولكن كذلك ذكر حديث عظيم عن رافع بن خديج يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر موقع نبله ما معنى هذا الحديث؟ رافع رضي الله تعالى عنه يقول كل نصلي المغرب مع المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف يعني تنتهي الصلاة كاملة وأن أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الصلاة وأحيانا يختصر ومع ذلك تبقى يبقى شيء من الفضاء دل على ذلك أنه يقول وإنه لا يعني أحدنا موقع نبله فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر هذه الصلاة، لقال وإن أحدنا لا يبصر موقع نبليه من الليل. هناك بعض الروايات وبعض الأحاديث عن الصحابة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم بتأخيرها، ولكن غالب الأحاديث هي على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل في صلاة المغرب. هناك ذلك. حديث عن عقبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمك بخير أو في رواية على خير في رواية على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشترك النجوم هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وحسن الإمام النووي وغيره وكذلك رواه الإمام الحاكم وصححه الحاكم وشيخ الأجبان كذلك يصحح هذا الحديث أو يحسن إسناده في بعض المرات قال عنه حسن وصحيح المهم هذا الحديث من الحديث المعروف والمشهورة والمعتد بها والتي يتنقلها أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم النبي صلى الله عليه وسلم أما به جبريل عليه السلام في يومين متتابعين وكان يصلي حين غربت الشمس في اليومين، في اليومين المتتاليين. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل كان يبادر في صلاة المغرب حين تغرب الشمس. هناك أحاديث آخر عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. أحديث كثيرة تدل على ذلك هناك حديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على نشز النشز إخواني وأخواتي الأكارم هو المنطقة المرتفعة فإذا قال هذا الرجل قد غابت الشمس أفطر النبي صلى الله عليه وسلم أحديث كذلك أنا أكثر من ذكر هذه الأحديث حتى يعلم الأخوة والأخوات أن هذه مثلاً مثلاً أصيلة عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا صلاة المغرب مع سقوط الشمس. بادروا بها طلوع النجم. حديث كذلك من رواية البخاري ومسلم يعني فيما اتفقا عليه عن عبد الله بن أبي أوفا رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سفر هذا كلام مهم جدا أن يتذكر أن يتذكروه أهل الصيام وكذلك أن نتذكر هذه الأحاديث في رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر صائم وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ومسألة معروفة الأقوال فيها هل يجب أن يصوم المسافر أو يجب عليه الفطر مسائل تجدوها في مضانها على كل إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه مسافر وأحيانا يفطر هذا الحديث يقول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدح لنا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو امسيت قال انزل قال انزل فاجدح لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل لنا هذا الصحابي قال يا رسول الله فلو, فلو امسيت قال انزل لنا الثالثة قال ان عليك نهارا يعني الصحابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان عليك نهارا قال النبي صلى الله عليه وسلم انزل لنا فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليلة قد أقبل منها هنا وقد أفضر الصائم ما معنى فجدح لنا أهل العلم أهل اللغة يقولون هو يعني أن دقيق يطحن ويخلط مع ماء فيشرب هذا الصحابي كان حريصا على الوقت فلذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له انزل فاجدح لنا هذا الصحابي رأى أن هناك الفضاء ما زال منتشر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أمسيت يعني لو تنتظر قليلا فإن فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاد له هذا القول مرة وأخرى وثالثة وكان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب خلق عظيم كثير من الناس لو سئل مرة أو مرتين أو استدرك عليه تجد سبحان الله يغلب أحيانا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل وإن لا عنه وإنك لا على خلق عظيم أرد أن يعلم هذا الصحابي ويعلم كذلك الصحابة وأحيانا في مثل هذه المواقف أرسخ للحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ليلة قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم لأبان لا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لعله أراد بذلك عدة أمور أولا ممكن تعليم الأدب الأمر الثاني جعل الصحابة أن يلتفتوا أكثر وأكثر إلى هذه المسألة الفقهية أو الشعية فقال هذا الصحابي لو أمسيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزل فاجدح لنا يعني ابدأ وأعطينا الطعام فهذا الصحابي يقول يعني لعله يقول في نفسه لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتبه انتباها كاملا أو لعله شغل بكذا أو هكذا فكرر عليه أكثر من مرة وفي الأخير قال إن عليك نهارا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا كان مشرعا في هذا الحكم وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى كما قصر في بعض الصلاوات الرباعية فقام ذو وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة فقال لا لم تقصر الصلاة فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى والنبي صلى الله عليه وسلم سمع صحابيا يقرأ آية من كتاب الله عز وجل فقال رحم الله فلانا ذكرني آية كذا كنت قد نسيتها يعني كنت يعني يعني الظهر بهذا الحديث أنه لا لا يقصر فيه المثنى الكامل وإنما لأنه أنه ذكره بها بالقراءة بها وتعاهدها والله تعالى أعلم على كل هذا الصحابي لعله ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي أو أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل بأمر ما فحاول أن يتأكد مرة وأخرى وثالثة فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم بخلاصة القول أن قال إذا رأيتم ليلى قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. حديث آخر مما يدل على ذلك أو هو يعني هناك أحاديث كثيرة ولكن مما يحذرني الآن ما رواه الإمام مسلم في صحيحه قال عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق هؤلاء من التابعين قالوا دخلنا على عائشة. أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة فهؤلاء يعني يسألون أيهما يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن والدها. فقالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال عبد الله يعني عبد الله يعني ابن مسعود يعني عبد الله ابن مسعود كان يعجل الإفطار وكذلك يعجل الصلاة. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الرواية الرجل الأخر هو أبو موسى رضي الله تعالى عنه عن سائر الصحابة إذا أم المؤمنين تقول أن فعل ابن مسعود هو أقرب واثقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بل هو عين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو التعجيل في الإفطار وكذلك التعجيل في الصلاة ما أدى الصوت عندكم يظهر بوضوح أم لا؟ الحمد لله. طب الآن نأتي إلى الراضة. اللهم صل على هو الاسم الأقرب من اسم الشيعة. لأن نحن أحق باسم الشيعة لو لو قلنا باسم الشيعة نحن أحق لأنه نحن الذين أهل السنة والجماعة والذين يشيعون علي رضي الله عنه وعلى وآل البيت. وهم سبحان الله هم الذين رفضوا الصحابة ورفضوا كذلك علي. فلذلك بعض علماء يقول علينا غير عليهم والله تعالى أعلم المهم هؤلاء الرافضة ممن ينتسبون إلى الإسلام تجد أنهم قد انفردوا عن جماعة المسلمين بأقوال غاية في الفساد ومن ذلك أنهم يؤخرون صلاة المغرب حتى يطلع النجم أو الكوكب قال الخلال في السنة آية ذلك أنظروا إلى المقارنة في بعض أهل العلم سبحان الله ألف مؤنثات في تشابه دين الرافضة بدين اليهود وهناك سبحان الله كما قلت يعني توافق عجيب من ذلك ما قاله الخلال قال آية ذلك أن مشنة الرافضة مشنة اليهود يعني كمشنة اليهود فإن الرافضة فإن اليهود عفوا قالوا لا تصلح الإمام إلا لرجل من آل داود. والرافضة ماذا يقولون؟ لا تصلح الإمامة إلا لرجل من ولد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قالت اليهود لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال. وينزل سبب من السماء. وقالت الراضضة لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينادي منادي من السماء. مضى الشهيد الآن الذي يقوله الإمام الخلل. قال واليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم وكذلك الرافضة سبحان الله ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سقت لكم قبل قليل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم فهؤلاء خالفوا صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ما كانوا على الفطرة سبحان الله عز وجل ونزعت منهم البركة قال ابن بطة رحمه الله عز وجل ومن السناء المبادرة بصلاة المغرب إذا غاب إذا حاجب الشمس قبل ظهور النجوم وفي ذلك مخالفة لليهود ومن تأثر بهم من الرافض هذا كلام ابن بطة قال وفي ذلك مخالفة لليهود ومن تأثر بهم من الرافض كما في مقالة الإمام الشعبي رحمه الله قال واليهود لا يصلون المغرب حتى تشتبك النجوم وكذلك الرافضة قال الإمام الحجة الإمام النووي قد ذكرنا إجماعهم على أن أول وقتها غروب الشمس يعني المغرب وحكى الماوردي وغيره عن الشيعة أنهم قالوا لا يدخل وقتها حتى تشتبك النجوم والشيعة لا يعتد بخلافهم قال شيخ الإسلام كذلك ابن تيمية فلهذا تجد في من فرد به عن الجماعة أقوالا في غاية الفساد مثل تأخيرهم صلاة المغرب حتى يطلع الكوكب مضاهاتا لليهود وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل المغرب فأسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن يجنبنا التأسي باليهود والنصارى بعض المخالفات في ذلك للأسف إخواني وأخواتي من طلاب العلم للأسف نجد في زماننا مخالفات كثيرة في ذلك من حيث تقديم وقت أنا موعد أتكلم عن كامل الصلوات وإنما سأخصها في المغرب من حيث تقديم أو تأخير الوقت عن موعده فإن موعد الأذان كما مر معنا هو بمجرد غيوب قرص الشمس ولو صعد أحدا إلى مرتفع يسير لا سيما إذا كانت فيه بنايات فلا بأس في ذلك وإنما أستدل بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومر معنا الحديث أنه كان يبعث رجلا على منطقة مرتفعة نشز فإذا أغابت الشمس قال دخل الوقت فبدأ بالأدان وبدأ بالإفطار أقول في واقعنا الآن في كثير من البلاد الإسلامية للأسف يعني يغفلون ذلك إما من باب الاحتياط الذي في غير موضعه أو من باب التفريط يعني إفراط أو تفريط أحيانا فهم يظلمون صلاة الفجر بتقديم الوقت عن موعده وكذلك يظلمون المغرب عن وقته بتأخيره كذلك عن وقته يعني بعد أن تغيب الشمس بدقائق كثيرة بعضهم يؤذن وقبل أن يحل وقت الفجر بدقائق كذلك كثيرة تجد أنهم كذلك يؤذنون وسأسق بعد ذلك شهادات على العلماء في زماننا وكذلك سأسق من مشاهداتي ولعل كثيرا من طلبة العلم وقفوا على ذلك رأي العين قال الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل ومعلوم من الشيخنا الألباني رحمه الله عز جل كان في الأردن في آخر حياته يقول عن نفسه فإن داري في جبل هملان من جبالها يعني في عمان. قال أرى بعيني طلوع الشمس وغروب يعني غروب الشمس. ثم يقول وأسمع يؤذن المغرب بعد غروب الشمس بنحو عشر دقائق. يقول وعلما بأن الشمس تغرب عما كان في وسط عمان ووديانها قبل أن تغرب عندنا وعلى العكس. من ذلك فإنهم يؤذنون الصلاة الفجر قبل دخول وقتها بنحو نصف ساعة فإن لله وإناء إلى جراؤه هذا كلام الشيخنا الشيخ الألماني أقول أنا كذلك عاينت ذلك في عمان فكنت أصل أنا وبعض طلبة العلم إلى منبر المسجد المئذنة العالية ونحن في منطقة جبل ومع ذلك يعني وهذا من ذلك أقول يعني لم نؤمر بذلك ولكن مع ذلك كنا نخرج وإلى المنبر المرتفع أحيانا يكون أكثر من عشر متر أو خمستاشر متر علوا فنصعد عليه ونراقب غروب الشمس فإذا هي تغرب ثم يؤذن بعد ذلك بقرابة العشر دقائق وأكثر من ذلك في رمضان وفي غير رمضان معتمدين على التقويم أو ما يسموها الرزنامة أو الرزمانة فيؤذن عليها قم يأخذون أحيانا الوسط الحسابي وهذا الأصل لا يستقيم لذلك أقوال علمائنا من أهل العلم الذين نثق بهم أن الأصل أن لا يكون الأذان موحدا وإنما كل مقعة يكون فيها مؤذن مؤتمن والأم والإمام ضامن والمؤذن مؤتمن كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مؤذن يثق بعلمه يراقب الشمس فهو يؤذن. لا كما يفعل بكثير من البلدان وإنما ينتظرون على التسجيل الصوتي فإذا دخل الوقت ضغط هذا المؤذن على الزر فيؤذن فسبحان الله فيه تفويت لكثير من السنن من هذه السنن أن يروا الناس المؤذن رأي العين لأن هذا سبحان الله بل تفقد في كثير من الأماكن ولا وإنما أقول ما رأيته وما شهدته وما يقوله من أهل العلم وكذلك صلاة الفجر قد عاينتها في عيني في, في كذلك في عمان فإذا هم يقدمون الصلاة يقدمون الوقت أحياناً في ربع ساعة أو ثلث ساعة وأكثر كما قال لنا كذلك بعض أهل العلم ممن يعملون في في الأرصاد وما ذلكم يتفقون على ذلك لأن هناك أحياناً تكون فيها تجاوزات سأقول إخوان الكرام وأخوات الكرام يعني لابد إعادة النظر في ذلك من غير فتنة ولا قابل فتنة كان في في رمضان هذا أفترت مع دكتور أحد الدكاترة يدرس في الجامعات في الأردن وهو من من من ثمانية من يراقبون الأوقات في رمضان فقبل الأذان بخمس دقائق أفتر وهو طالب عالم من أهل العلم فأنا أعرف يعني في ذلك فتوى فقلت له لا أستغرب بأنك تفصر الآن قبل أن يؤذن المغرب ولكن أستغرب أنك أنت من اللجنة التي شكلت في البحث في ذلك قال لذلك تيقنت أن هذه الأوقات أحيانا يدخلها بعض التقديم أو التأخير أن أقول هذا وجه الكلام هذا لطلبة العلم أما عوام الناس فيلتزموا بما عندهم لأنهم ليست لهم القدرة على التحرير في مثل هذه القضايا. ولكن إن كان أي عام أو أي إنسان في سحراء ورأى القرص قد غاب ولا تحجبه أي جبال أو غير ذلك فليفتر مطمئنا وإن لم يسمع الأذان فلذلك نحن نرى حتى طالبة العلم سبحان الله تعلقهم بالنجوم والكواكب وكذلك بالشمس والقمر قل كثيرا لأننا بدأنا نعتمد على هذا التقويمات وكذلك على الساعات وغير ذلك فأفقدت كثيرا من طلبة العلم هذه سبحان الله النوع من أنواع الفقه كثير من طلبة العلم وللأسف يعني نحن كذلك إذا خرجنا للبر أحيانا ما نعرف أين القبلة للأسف ما نعرف متى دخل الوقت أو خرج الوقت فلذلك أنا أدعو نفسي وأدعو طلبة العلم إلى الاعتناء في ذلك وإن هذا علم كما قلت للأسف معالمه تندثر بسبب هذه التقنيات الحديثة وفيها خير لا أن في هذه التقنيات أن عليها خير وفيها بركة ولكن كذلك العلم في الموقت أيضا هو العلم الأصيل الذي كان يعتمده النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ ابن رحمه الله عز وجل يقول وأخبرني الثقات أنهم سمعوا المؤذنين اسمعوا أخواني يعني شيء مضحك ومكي في نفس الوقت الشيخ ابن يقول وأخبرني الثقات أنهم سمعوا المؤذنين يؤذنون والشمس لم تغرب سبحان الله ما حال الناس الذين يكونوا في صوم سواء صوم فريضة أو نافلة هؤلاء أفطروا والشمس لم تغرب قال الشيخ هذا الشيخ عفوا ابن عثمين في لقاءات الباب المفتوح ثم كذلك قال في مجموعة فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثمين رحم الله عز وجل قال وهنا أنبه فأقول إن التقويم تقويم من القراء آمل أن يفهم هذا الكلام على دقته أنا لا أنكر هذه التقويمات والخير فيها ولكن أستشهد بقولين من شيوخنا شيخ الألباني الذي أجمع على علمه وأنا أقول غير معصوم يقينا ولكن يستأنس ويقتله بقوله كذلك وكذلك شيخ شيخ الإسلام شيخنا الشيخ ابن عثيمين شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول وهنا أنبه فأقول إن التقويم تقويم أم القرى في تقديم خمس دقائق في آذان الفجر على مدار السنة يقول الشيخ الذي يصلي أول ما يؤذل يعتبر صلى قبل الوقت وهذا شيء اختبرناه في الحساب الفلكي واختبرناه أيضا في الرؤية شهادتان من أعظم الشهادات أنقلها على مسامعكم وقال الشيخ ابن حيثمين رحمه الله عز وجل يقول كذلك أخبرني الثقات في غير ما موضع أن أحيانا تصل إلى خمس دقائق وعشر دقائق وثلث ساعة فلذلك يعني أقول الحذر ثم الحذر من أن يعني يعني أنا هذا خطاب أوجهه لطلبة العلم وأقول أما بالنسبة للعوام فإنما هم يقتدون بهذه التقويمات ما لم يتيقنوا بغيرها والله أعلم طيب بالنسبة يعني لوقت صلاة المغرب يعني ما أريد أن أدخل متى تنتهي ومتى وإنما أردت أن أشرح هذا الحديث لأنه تطرق إلى وقت الدخول ولم يتطرق إلى وقت الخروج وإن كانت بعض الأحاديث دلت كما في مسلم وغيره أنه قال إذا صليت المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق وفي حديث آخر وقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق والله تعالى على وعلم سأتوقف هنا في هذا الحديث. تعلي المرة القادمة إن شاء الله أشرح أكثر من حديث بإذن الله ولكن سأتوقف هنا بارك الله ولكم بارك الله لنا ولكم في ساماتكم طيب طبعا أهل العلم ينقلون أنه نقلت فقط كلام الشيخ النسون وهو يتكلم عن بلاد الحجاز أو عن المملكة العربية السعودية وكذلك في الأردن وبعض الثقات ينقلون كذلك عن بعض البلاد الأخرى أقول قد تكون الآن بعض التقويمات تعاد في تقويمها والله تعالى أعلى وأعلم فإن الشيخ الألبان لما ذكر هذا الكلام ذكره في 1406 ولكن في العام المنصرف المنصرم ما زال الأمر على ما هو عليه وأما بالنسبة لأم القرى فلا أدري هل غير أم لا والله تعالى أعلى وأعلم ولكن الذي يظهر أن كثيرا من البلاد الإسلامية لا سيما في المغرب يؤخرون من باب الاحتياط وأقول الاحتياط جيد ولكن في موضعه والله أعلم. نعم أخواني الأكارم من أراد أن ينتقل ويذهب راشدا فانتهى الدرس الآن هنا وإن شاء الله موعدنا في الأسبوع القادم في نفس الوقت في تمام ساعة 8 ونصف يعني أهب الأخوة والأخوات أن يدخلوا في الوقت المحدد حتى يعني لا يفوتهم شيء من الشرح وأشكر كذلك كل القائمين على هذه الغرف الصوتية سواء هنا في الأكاديمية القرآة العشر والسنة النبوية أو في غيرها من هذه الصروحة التي هي نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله عز وجل وإلى أكلمة الله عز وجل بالحكمة والمواعظ الحسنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته